قال <تصفيق> <تصفيق> سدد العرب ما في واحد لاستجابه قل. من بعد دار رواي يروح القبيل فلان يقول يا رواي قم قلنا التصيد التي قلناها في بني فلان منذ أربعين من سنة يوم أيلداتوين قصة من الحارف يحلي بالشعر فيحلي بالشعر الغريب أن روايذا يحتم على الشعر من صلاة الفجر صلاة الفجر سبحان الله لا يأتي إلا بأختار لا سيك كلمه أو خمس كلمات على الأقل ويأتي الرجل الآخر سمعت ويدينه فلوسين، مش عارف الكلام فقال الخرص إلا أن أقوله كلام أبو جعفر يحفظ من مرة واحدة وعنده جاء قلام يحفظ من مرتين، وجاريه تحفظ من ثلاث مرات، الخرص، اللي يديني ما سمعتاش قبل كده هدينه وزن مدنة الشحراء بقى نفسك فإن يشعر القصيده لا بقى لاش فيسمعها أبو جعفر عندي، سمعتوها من خرص يقول كيف لأمنا المهنين يؤمس المعدان يقول وإن كنت لا تصدقني هذا الغلام يحفظه كن يا غلام الغلام يحفظ بك من ما Namas, exato. الاسم الناس على الكلامين. فجدت صورة <تصفيق> الجنسية. وحين por ele que السنة. مثل احاديث كنون الشمس من مباربها. واحاديث الدابة. حديث الدابة قليله جدا. يعني لكن مجددا ضخما احاديث الدابة. وتجد تحكيدة كله كذب في كذب ودجل في الدجل وكذب في كذب ومن صافي من هذه الاحاديث والله الا من جلس قبضة ديات. قبضة ديات. الصحيح. واحاديث الدابة. يعني حتى العقول السليمة مش ممكن تقبل مسألة للخدمات وأحاديث الفتن تدى الجلال والملاحة وأحاديث سنعي سبب عليه السلام الخروج الجوجة ومنجور وأحاديث التخار وأحاديث الرحلة تطبط كل نفس المؤمنة وأحاديث النور Well, وهو في عالم done وفي عالم ثالث and and then the microphone is كالتا حمول هذا معلوم يدير بالضرورة هذا محسن حكم أفيد كالتا حمول كتوش es قال أن العلم ثلاث نفخت ثلاث نفخت وقال بعضهم نفختان والراجع ثلاث نفخت الفزع ثم نفدت الصاع ثم نفدت. فتبت منهما أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا أُبِيَ ومن ومنفسر الفجر بدون الصعد فهي نفخ ثالث متقدم على نفتين ويؤيدهم ما في الحديث الصور الطويل الواحد الحديث الطويل الواحد الحديث الطويل الواحد الصغيرين فإن فيه ذكر ثلاث نفخات لا يزعى ونفخ الصعب ونفذ القيام لرب العالمين. الله أن النفخ سلس. الله عز وجل خلق الملك لا يعلم عظامته إلا الله عز وجل. له ضفاء معه القر وحن جبهته ينظر حيث العرش مرش ينتظر ماذا ينظر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انا وصاحب القرن اسرافيل قد انتقم القرن وحنى جبهته وما اطرف فعينه قرض ينتظر ما متى يوم يعني لم تطرف لي مستلذ ذكرنا فين في عهد القبور في عقد القبور انتقم القرن خلاص وعينه اسد قال يا رأي أربعين شهر قال قال يا أولي أربعين سنة قال أبينت أن أسأل الرسول وخلص هيا وفخ يبقى أربعين, أربعين سنة أربعين شهر يا ياس خلص فيه هو ما رينا أن نفخ خلصت قبل أن أمسك رأسنا خرج نفخ الصاع نفخ الفزع نفخ الأوزار الفزع الصاع من هذه الألوان. قال الوصول كيف صفة الحشر من الكتاب؟ بعد النصف نحشر. صفة الحشر أو صفة النحشر؟ قال صفته صفته آيات الكثيرة. في صفته آيات كثيرة. منها ولقد جمتمون الفراد كما يبطط على الرمال. يكاد لا يسمع. يكاد لا يسمع. وهو ده يوم احنا يكاد وإن كانت ولمس خفر الرمال تسمع صوت أطلع. يتعافى في الدنيا وفي حديث اخر منهم من يقول عوده الى تعظين ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى حظوي يعني كراصه ومنهم من يصل الى شحمه الظهر ومنهم من يجمع العرق الجماعي صلى الله العفو وسلم فخفف الصلاه هنا عشان متخفف العرق هنا هنا في حديث أبي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامه حتى يزهر عربهم في الارض سبعين ذراعا ويرجمهم حتى يبلغ اذنا يعني ذكرهم يقوله سيره وهذه في الصحيحه وفي كيف صفه العرب والحساب بعد الحش المعرض على الله ويحاسبك الله الثاني. طب سيما العرض رجل قال تعالى هو ربك. قصد المجتمع. وقال تعالى, تعالى، واقفوهم. يعني خشو جاءنا كلا وخير سكلاً. واقفوهم. إنهم نسعون. كيف صفته للسنة؟ فيه أعمال كثيرة مما قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نوقش الحساب عذة قالت عائشه رضي الله عنها. أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب عسالة يسير. قال ذلك العرب ذلك العرب وخلص الله عليه وآله وسلم ولو بشكل طبعا نص تنر نصة تنر تقيمة تساومة كامل بيبقى تصدق بشيخ اتقل مره روحي. ولو بشيخ تنر نصف تنر عايش كلمه كلمه كلمة هتخسر لما تقول كلمه طيبة, كلمة طيبة اقسم الله يا أكثر يا دموع هدوء يا طيب أين ذلك أين ذلك وقال صلى الله عليه وسلم دموع يا دموع يعني دموع يا دموع يعني دموع يا دموع حتى دموع يا عليه يا في اللغة الستر نحس باللغه يعني يبنوا في اللغه يعني يقرر الكتف الرحم الستر حتى إذا اختارنا بعد بجمسة للاعين عندما إذ يعترف ويدلوه إلى نفسه كيف صنفك نشر صعف من الكتاب قال تعالى وكل إنسان من الزمن طائره في عنق ونخرج له يوم قيامة كتابة ينقر منشورة اقرا كتابك كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا وقالت فيه احاديث كثيره لما قوله صلى الله عليه وسلم shade because يعني انه يجمع في الميزان. فجمع النفضة على الاعتبار ما يجمع في الميزان. من اعمال خير. تسعة وتسعين من السيئات. كل سجل مثل مدى المصر. كبير؟ السجلات دي صبارة بس. مش الكبار. يعني من السيئات. السيئات الصبارة. لكن الكبار حاجة تانية. ده تسعة وتسعين بس منين من من كل سجل مثل مدى المصر. فيوضع على الميزان ثم يقول عز وجل عبد آكل حاجة يقول له أظلم الكتلة الحافظون قال له فيحضر لكم بطاط مكتوب عليها أشعلها إليه ورمى محمد رسول الله تفصيله فيقول عندهما تسمع لذي بطاط عندي صنع تسين سجلم من السيئات كل سجلم سمد اللصع فيقول الرعزة وجمع أحضر وزن إنك لا تظلم يوم لدينا فطوضع البطارة على الميزان فتطيش أكامها. الصف. اللي تسعة تسين سين. يبقل الوزن. من اللي بيوزن العام النفسي. العام النفسي. مش احبق اخبارك خفيف اخبارنا إيه؟ واستذنوا الحديثة من الزومة انه صعد على شجره أوراق لياتي يسوى من إبن يسوى لأن من من أنه يعني لو حتى الاول انت تتعب عليه طب الحق على طيب لو قلت لك ما صح منكشف مكشف الاصافر اللي الاسود من وفره صلى الله عليه وسلم معاويه ابن ابي حتى انه هو اوصف إن هو يضع هذه وقالت له هدف سنه وقالت له هدف سنه وقالت له هدف سنه وسنه هدف سنه وسنه وسنه وسنه وسنه وسنه وسنه وسنه وسنه وسنه من قال الله عز وجل ويبنكم إلا ويريدكم هي دي تزيد عليها الارقام بس من كل الف ينجو واحد قدامنا دي وعلى حرفتين السراط ملائكه الملائكه معها كده اسلحه خطاطين عارفين الحطاطه وعارفين السناره اللي فيها او لاعمان كده This man is a khutaf. The khutaf is not a khutaf, or the one who wants to go to him. He goes to the khutaf in the sky. And with the other one, the other one, he goes to all of them. Do you know when they go to وحسن شوك. الشوك الواحدة كما شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق شوق النور يطفي. شوق اعمال شوق شوق شوق شوق شوق شوق منهم شوق شوق شوق شوق شوق ومنهم 用彩虹 <laughs>